ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بعد مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ نَ رَبُّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ هَٰذَا وَصَبْرٌ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رحيم